وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُلُ الْقُرْبَ وَالْيَتَمَ وَالْمَسَاكِنُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُمْ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا معروفا وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعَفَنَّ خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَكُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إن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 Fi illa ve verthu abwahu falı ummihi thuluth. Fi inkanalehu ikhwe'tun falı ummihi sudusum. Bğd vasiyeti ve abnaukum.